وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلفون إلا أنك فهم وما يشعرون ولو ترى إذ يقفوا على النار فقالوا يا من تنا ولو ترى إذ يقفوا على النار فقالوا سَقَعْنِيَ لِيَكْنَانُ رَبِّي وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَتَّقِنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَدَأَ لَهُ قالوا إيه إلا حياةنا السيلة وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذن يطف على ربه الظلال سهادة الحق ولو ترى إذن يطف على ربه الظلال سهادة قال أليس هذا بالحق قالوا وظل ولو ترى الخلف أنا رفده قال أليس هذا بالحق طال وظل رفده أركب اللعاب بينكِ وحبيكِ ودهشة Inilah udara yang Allah tuh لا نؤمن بهن يحسن الذي يقولون فإن لهم لا يكتسبون ولكن الصنيع الآخر لا يجدون ولقد بذكى بذكى Sesudah Allah mengutipku, aku dan aku hingga aku mencapai nasrallah. Aku berdiri di فإن استطعت أن تبتغي نفطا في الأرض أو سلما في, في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمع من على One <laughs> day,